فلعنك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاجلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَافِرِينَ نَشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ الرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا